بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجين وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي جل الرشد آمنا به لربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا مسخنا طاحلة ونا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شبطا وأننا غنى أن ننسقون الإنس والجن على الله كبرا وأنه كان رجال من الإنس يعوذون الرجال من الجن فزادوا غمرها قرارا وَأَنَّهُمْ لَوْ كَمَا مَنَوُا لَجُمِعَ يَوْمَئِذٍ عِنْدَ اللهِ أَحْصَاءً حَسَنًا وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وعنا ثم لا نقعد منها مقاعد مستامع فمن يستمع الآن يجنه شهابا رصدا وعنا لا ندريه أشعر الغليل مما في العرب an narad lihi mardun wa shada wa anna lillasihauna minna duna allati kunna faraqan fi sadada wa anna wa nan illu mu'jizaman minna wa la min mu'jizaman rada wa anna فمن يؤمن بربه فلا يخاب بخسا ولا رغضا وعما من المسلمون ومن القاسدون فمن أسلم بأولئك بحر رشدا وَأَنَّهُ نَزَّلَ عَلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَى وَأَنَّهُ هُوَ قَالَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا وَعَنِ الَّذِينَ لَمْ يُؤْمِنُوا وَيَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ يَزِيدُونَ عِلْمًا قُلْ إِنِّي لَا لن أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ ۚ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ ۚ قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ أَرَادَنِ اللَّهُ بِكُمْ إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصرا من أضعف ناصرا وأقل عمدا قل إن بريء قريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من fa'na li anna qol nad qol sala sa rbeh wa hasa bila